لما أتيت رأيته تلقائيا فرأيت في عيني دم أنجاريا اتيت رايت مو تالقيا فرأيت في عينيه دم انجللا فسألته ما بال دمعك قد فسألته ما بال دمعك قد جرى ما باله تدفقا يا هداك ما باله تدفقا يا هداك صحبي أوى ما ترى أوى ما علمت بما عليه مصبيا أوى ما ترى رحل الشهيد مخضبا بدمائه قد عف عيشا فنيا كتزخر فيها درخ الدن إنه ما كان يوما عن جهد كثياء والسرشي يا حرعير واهد فاز الشهير فاز الشهير وقد أتاني سعيا فاز الشهير في جنة تشد الطيور وقصر في جانب الأنهار يبدو اربل اندر ابدو عميا في جوف طير روحه بحراصل في جوف طير روحه بحراصل سيرى الفاقا يلتقي اصحابا سيرى الفاقا يلتقي اصحابا لنف عليك اشيد وساب ثاني وتركتني أبكي وأندب حاليا لكنني ما زلت أسلك دربكم درب الدهادي ولن أرى متوانيا سيفي لأني قد شددت إزاريا ما زلت ماضي في انتهادي ورافيعا سيفي لأني قد شددت إزاريا ما زلت ماضي ما زلت ماضي ما زلت بطنة يا, يا رب فقبل في القتال من واسك واسكب على درب الجهاد دمائيا يا رب فقبل في القتال من